والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله الفقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وَقَتَلَهُمُ الْمُنَبِّيَا أَبِ غَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قال قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالبيانات ومن الذي قلتم فلما قتلتمهم إنكم صادقين إن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبيانات والزبور والكتاب المنير كل نفس سلايق الثرمول وانما ظلم فوان اجوركم يوم القيامه فمن زحذ عن النار وادخل الجنه فقد فاز كل نسي سوف سوفون أجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن الماء وأدخل الجنة فقد ومن حياة ولتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا كتاب من, من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم العمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوسوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبدو فراء ظهورهم واشتروا به قليلا فبيس ما يشعرون لا تحسب الذين فَرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَم يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَا فَازَنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَا فَازَتْ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ